وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتداه كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه كانت الافكار اسرا حررتهن يداه كانت الناس حيارا فاستبانوا بهداه كانت الافكار اسرا حررتهن يداه قافلات النور سارت رحمه خلف حدار وقلب كان قبرا ثم احياه ولده قافلات النور سارت رحمه خلف حدار وقلب كان قبرا ثم احياه ولده قافلات النور سارت رحمه خلف